بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلنا مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى أنا عندي قناعة أننا لكي نستطيع أن نخرج اليهود من أرض فلسطين لابد أن نعرف كيف دخلوا إلى أرض فلسطين كيف دخل اليهود إلى أرض فلسطين هذه قصة طويلة أنا أعلم أن فيها الكثير من الجراح والكثير من الآلام والكثير من المصائب التي مرت بالمسلمين والكثير من الأخطاء التي وقع فيها المسلمون لكن لابد من دراسة القصة حتى بكل آلامها وبكل أحزانها لأن المسلم يعتبر بما ماضى من الأحداث ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة أحد مع كونها مصيبة كبيرة ومع كون فيها استشهاد سبعين من الصحابة رضي الله ونم أبوه من كرام الصحابة مع أن فاك كثير من الألام ذكرها في أكثر من ستين آية في سورة العمران وفي غيرها من مواضع في القرآن الكريم ليه إخواني وأخواتي ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه القصة لكي يعلمنا أن نعتبر من أخطائنا وأن نتعظ بكل ما مضى في تاريخنا من مشاكل وأزمات خرجنا بالدرس وخرجنا بالعبرة انتبه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في خلال 24 ساعة خرجوا من أزماتهم لكن لو كنا ما تكلماش عن القصة ما كناش عرفنا عارفنا ايه عبنا و ايه وازاي ممكن نخرج من المشاكل والأزمات عشان اعرف قصة احتلال اليهود لأرض فلسطين لازم ارجع وراء بعيد بعيد قوي مش عايز أقول لكم ان انا عايز اعرف قصة اليهود كلها ويريت لو نفرد بعض الحلقات بعد كده لدراسة قصة اليهود من اولها الى اخرها حتى الى يوم القيامة دلنا ربنا سبحانه وتعالى على تاريخ اليهود السابق وعلى تاريخ اليهود المعاصر وعلى زماننا الان والى يوم القيامة لكن انا في الحلقات دي هاخد بعض اللقطات من تاريخ اليهود الحديث نسبيا حتى نستطيع ان نفهم كيف يتحركون وكيف يفكر قادتهم ومفكريهم والسياسيين الذين يديرون الان المعركة في ارض فلسطين وفي غيرها من بقاء العالم قصة اليهود طويلة جدا في التاريخ انا هخش عليها من منطقة في وسط اوروبا في القرون الوسطى القرون الوسطى اليهود كانوا عايشين في انجلترا وفي فرنسا وفي المانيا وفي ايطاليا وفي اكثر من الموضع في اوروبا لكنهم كانوا يعانون الاستهاد الشديد من النصارى طبعا ما ننساش ان اوروبا في العصور الوسطى كان معظم الأوروبيين أو كل الأوروبيين تقريبا من المذهب الكاثوليكي والنصارى في الشرق كانوا من المذهب الأرثوذوكسي وسواء كانوا الأرثوذوكس ولا كاثوليك الاتنين بيكرهوا اليهود كراهية شديدة جدا لأنهم يحملون اليهود كما في معتقدهم قتل المسيح عليه السلام طبعا نحن نؤمن في عقيداتنا الإسلامية أن المسيح عليه السلام لم يقتل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم لكن النصارى يعتقدون بشقيهم والكسوليك يعتقدون أن اليهود قتلوا المسيح عليه السلام ومن ذلك ومن ثم فهم يحملون اليهود المعاصرين للمسيح عليه السلام والذين جاءوا من بعده وفي زماننا وإلى يوم القيامة يحملونهم جميعا هذا الدم الغالي جدا دم المسيح عليه السلام ومن ثم ففي التراث المسيحي اليهود يعرفون بالأمة الملعونة الأمة الملعونة فإذا هناك اضطهاد شديد لهذه الأمة الملعونة في أوروبا في كل الموابع في كل الأماكن في كل البلاد لكن اليهود كانوا عايشين مع هذا الاضطهاد في وسط أوروبا زي ما قلنا في معظم البلاد الأوروبية لكن في سنة 1290 ميلادية ملك إنجلترا كان اسمه إدوارد الأول خد قرار بطرد كل الكفار من إنجلترا مين الكفار؟ الكفار في اعتباراته هم اليهود الذين كفروا بالمسيح عليه السلام فأراد أن يطردهم جميعا من إنجلترا وبالفعل قام بطردهم تزامن هذا الأمر مع طرد اليهود أيضا من فرنسا بعدها بعيدة سنوات على يد فليب الأول ملك فرنسا فليب الأول إدهم أحد اختيارات ثلاثة إما أن يقتلوا وإما أن يخرجوا كلياتا من فرنسا وإما أن يتمصروا يطرع اليهود عملوا إيه اختاروا اي رأي من هذه الاراء الثلاثة طبعا رفضوا القتل تماما لان اليهود احرص الناس على حياة كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فماذا فعلوا اختاروا احد اختيارين اما الاختيار الاول فهم ان ينتقلوا الى النصرانية الى الدين الكاثوليك فبعضهم انتقلوا الى النصرانية والبعض الاخر قرر ان يخرج من فرنسا الى اين يخرج في كل اوروبا لم يكن هناك اي نوع من الحرية الدينية في اي موضع من موضع اوروبا الا في موضع واحد فقط هو الموضع الذي يحكمه المسلمون المسلمون فقط هم الذين كانوا يعطون الحرية الدينية لغيرهم هم الذين كانوا يتعايشون مع اليهود ومع النصارى تحت حكم المسلمين دون اي نوع من الضغط او الارهاب او القهر على تغيير الدين المسلمون هم الذين كانوا لا يفعلون مثل فعل ادورد الاول في انجلترا او فعل اي تري في فرنسا المسلمون في اوروبا كانوا يعيشون في بلاد الاندلس اللي هي دلوقتي اسبانيا والبرتغال فقسم كبير جدا من اليهود انتقل الى اسبانيا او الى الاندلس وعاش في كنف المسلمين عاشوا فترة طويلة جدا من الزمن في حرية كبيرة جدا مارسوا عبادتهم مارسوا شعائرهم عملوا التجارة عملوا علوم درعوا في اماكن كثيرة وكونوا ثروات هائلة وكل ده تحت رعاية المسلمين دون اي نوع من القهر او التعذيب او الاضطهاد من المسلمين تعالوا نرجع للناس اللي, راحت اللي اتغيرت الدين وانتقلت الى النصرانية في فرنسا ونشوف عملهين مع مرور الوقت سبحان الله بدأوا يترقوا في المناصب في داخل الكيان الفرنسي وفي غيره من الكيانات الاوروبية بعد ذلك بل وبدأوا يترقون في الكيان الكنسي يعني داخلوا الى الكنيسة واصبحوا رهدانا واصبحوا قساوسة وبدأوا يتدرجون حتى وصلوا الى مناصب عالية جدا في الحكومة الفرنسية وفي غيرها وفي الكميسة الفرنسية وفي غيرها طبعا الكلام ده كله هيكون لي مردود بعد كده كبير زي ما هنشوف ان شاء الله في الحلقات نرجع تاني للاندلس في ارض الاندلس حصل مشاكل كبيرة جدا زي ما اتكلمنا في اول الحلقات وحصل اخراج للمسلمين من ارض الاندلس في سنة 1492 ميلادية يعني بعد الاحداث الكريماليدي بشوية بحوال 150 سنة فبدأ المسلمين يخرجوا من الاندلس وحصل سقوط كامل واحتلال كامل للصليبين الارض الاندلس وبدأ اضطهاب مستمر ومنظم للمسلمين ولليهود خلي بالنا الصليبيون عندما كانوا يضطهدون المسلمين كانوا يضطهدون معهم اليهود لان الصلبين من البداية كما ذكرنا الكاثوليك عندهم عداء شديد جدا لليهود فبدأ يطادر المسلمين يهودوا خرجوهم من البلاد او قهروهم على تغيير دينهم فخرج اليهود من الاندلس اخر معاقل اليهود في ارض اوروبا خرجوا من الاندلس الى اين يذهبون بحثوا في كل العالم عن مكان يستطيع ان يتقبلهم وان يتعايش معهم وان يقبلهم كتجار وكعلماء وكشعوب تعيش في امان من الذي قبلهم ليعيشوا معهم الدولة العثمانية الخلافة العثمانية وكانت اعظم خلافة في ذلك الوقت واعظم دولة لعلها الدولة رقم واحد في العالم في الزمن الذي انتقل فيه اليهود من الاندلس الى الدولة العثمانية خلي بالنا الدولة العثمانية قبل سقوط الاندلس بحوالي 40 سنة كانت قد فتحت القسطنطينية وأسقطت الكيان البيزنطي اللي هي الدولة الرومانية الأرثوذكسية الموجودة في الشرق وأصبحت للدولة العثمانية الهيمنة الكبرى على تلك المناطق اتجه اليهود إلى الدولة العثمانية الدولة العثمانية بمنتهى رحابة الصدر واسعة الأفق قبلت اليهود أن يعيشوا في وسطها لأن ده شيء طبيعي جدا. في الفكر الاسلامي وفي العقيدة الاسلامية ان نقبل غير المسلمين يتعايشوا معنا في مجتمعنا ولهم الحرية الكاملة في حياتهم فقابلت الدولة العثمانية بوجود اليهود الهاربين من الاندلس في الدولة العثمانية ووضعت لهم مقر يعيشوا فيه مدينة اسمها مدينة سالونيك في اليونان عاش فيها اليهود فترة من الزمن عاشوا خمسين سنة ومئة سنة ومئة وخمسين سنة دون اي تعرض للازه في داخل الخلافة العثمانية الخلافة العثمانية لهاسم حكمة لابد ان نقف عليها وقفة الخلافة العثمانية هذه من اعظم فترات التاريخ الاسلامي الخلافة العثمانية حكمت العالم الاسلامي قرابة 600 سنة اكتر من 6 قرون الدولة العثمانية تحكم العالم الاسلامي وصلت الدولة العثمانية فى فترات قوتها الكبرى وصلت الى حكم فى اكتر من 20 مليون كيلو مربع من مساحه الارض مساحتها هائله من الجزائر غربا الى منتصف ايران شرقا ووصلت في اوروبا الى اسوار فيينا يعني دخلت في بلغاريا ودخلت في اليونان وفي رومانيا وفي بولندا وفي اجزاء من ايطاليا واجزاء من النمسا يعني مساحتها هائله من الشعوب وطبعا البانيا ويوغوسلافيا وكوسوفا والبوسنه وغيرها وغيرها وغيرها فوق ده كله طبعا مساحات تركيا ومساحات الشام ومصر وليبيا والجزائر وتونس ومساحات من الجزيرة العربية وأجزاء من إيران والعراق يعني مساحة دولة هائلة عليها قائد واحد وسلطان واحد لكن ربنا سبحانه وتعالى يكون لنا في كتاب الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس مع مرور وقت ضعفت الدولة العثمانية ضعفت الخلافة العثمانية وبدأت مع مرور وقت تفقد من أملاكها وتفقد من سلطانها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 وبدأ الركون إلى غيرها وبدأ الاعتماد على الأوروبيين والاعتماد على غير المسلمين خصل نوع من الجهل أيضا عند الولاة والحكام وما عادوا يحتكمون إلى الشرع في تقييم الأمور بل عادوا يحتكمون إلى القناصر الأوروبيين الفرنسيين والإنجليز في تقييم الأمور في دراسة المشاريع السياسية وغيرها طبعا ده كله أدى إلى فساد كبير جدا في الدولة الوثمانية تزامن مع هذا الامر في اوروبا حدث كبير جدا جدا غير قوي قوي من مساحه اوروبا او من افكار اوروبا وغير كتير جدا من الافكار اللي كانت عند اليهود وغير من افكار النصارى وغير من واقع العالم الاسلامي بعد كده ايه هو الحدث ده الحدث ده هو ظهور البروتستانت يعني ايه البروتستانت البروتستانت يعني المعترضين معترضين على معترضين على ان البابا الكاثوليكي مين هم البروتستانت البرتستان في طائفة من المصارى قامت في اوروبا تقريبا في سنة 1523 يعني بعد السقوط الاندرس بحوالي 40 سنة تقريبا او اقل ظهرت هذه الطائفة تدعو الى الخروج على الكاثوليكية والاتجاه الى الدين المسيحي الصحيح بس هو ايه الدين المسيحي الصحيح من وجهة نظرها الدين المسيحي الصحيح في تفسيرها هو الدين الذي يفهمه اليهود من صاحب هذه الافكار؟ صح هذه الأفكار اليهود الذين تنصروا في فرنسا قبل ذلك بـ 200 سنة أو 250 سنة والتي تكلمنا عليهم في أول الحلقة اليهود دولت زي ما قلنا بدأوا يتركوا في المناصب في الكنيسة بدأوا يعلم مع مرور الأيام بدأ أولادهم ياخدوا مناصب بتاعتهم بدأت أفكارهم تزيد هم في الظاهر نصارى لكنهم يدسون أفكارهم ومعتقداتهم في داخل الكنيسة النصرانية الكاثوليكية مع مرور الوقت طبعا الكنيسة الكاثوليكية في ذلك الوقت كان فيها مفاسد كثيرة جدا كان فيها جمع الاموال الناس بغير حق كان فيها فرد يعني السكوك الغفران ما يستطيع احد ان يغفر له ذنبه الا اذا دفع اموال الى الكنيسة كان فيها مفاسد اباحية كبيرة كان فيها ظلم واضطهاد كان فيها قهر وضط كان فيها مشاكل كثيرة جدا من كل النواحي وعلى كل الاصعادة والمستويات طيب ايه اللي عمله؟ البروتستانت عشان يغير اوضاع اوروبا ده اللي نعرفه ان شاء الله بعد الفاصل سقه معنا بسم الله والحمد لله والسلام والسلام عليكم على وضع اليهود في اوروبا تكلمنا على التغلغل في الكنيسة الكاثوليكية وتكلمنا على بداية التغيير نحو الاصلح كما يقولون يا طرق ايه هو الاصلح و اللي حصل قام فيهم قص اسمه مارتين لوثر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 فرنسا وأرض أوروبا ونروح تاني للدولة العثمانية اليهود عاشوا في الدولة العثمانية فترة من الزمن زي ما قلنا في أمان عاشوا 100 سنة 150 سنة لحد ما في سنة 1603 ولد ورجل من اليهود اسمه سبتاي تازفي سبتاي تازفي هذا رجل من اليهود عاش فترة في داخل الدولة العثمانية بدون مشاكل لحد ما بقى سنه 22 سنة لما بقى سنة 22 سنة أعلن فجأة أنه المسيح المنتظر وبدأ يدعو إلى هذه الفكرة ومع أنه يدعو إلى فكرة غريبة جدا وعجيبة وغير مقبولة إلا أن الدولة العثمانية سبته واعتبرت أنه يتكلم في معتقد من معتقداته مدام لا يؤثر على الدولة العثمانية فليس هناك ضاير أن يتكلم وبدأ الرجل يسافر هنا وهناك ويدعو إلى فكرته سافر إلى أكثر من بلد سافر إلى بلد أوروبية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 الدولة العثمانية في كل ده كانت سايبية زي ما اتفقنا لكن مع مرور الوقت حصل تطور كبير جدا حصل ان سبتاي تزفي وادعوا بدأوا يجاهروا بهذا الامر في شوارع اسطنبول في عقر دار الدولة العثمانية وبدأوا اكتر من كده يعملوا مظاهرات ويطالبوا بالانشقاق عن الدولة العثمانية مين الدولة العثمانية اخواني من اخواتي الدولة العثمانية هي التي آوت هؤلاء بعد الظلم الشديد الذي وقع عليهم في الأندلس بعد سقوطها الذي وقع عليهم من الأوروبيين الكاثوليك الدولة العثمانية التي مدت إليهم يد العون والمؤونة والمأوى والأمن وكذا وكذا من الأمور الدولة العثمانية هي التي استقبلتهم أكثر من 150 سنة دون أي نوع من المشاكل ودون أي نوع من التقييد لحرياتهم الدينية لكنهم ما هذا الحق وبدأوا يقاومون المشاكل الحكم العثماني ويريدون أن ينشقوا عن الدولة العثمانية تعمل إيه الدولة العثمانية مع هذه المظاهرات ومع هذه المحاولة للانشقاق عن الدولة اضطرت للقبض على هؤلاء المتظاهرين وعلى زعيمهم سبطاء تزفي الذي يريد أن ينشق بدولة وكان يقول أن هذه الدولة سيكون مقرها فلسطين ودي اول مرة نسمع كلمة فلسطين في قصة اليهود انهم يريدون وطنا لهم في ارض الدولة العثمانية في داخل فلسطين المباركة الدولة العثمانية اقمت محاكمة لسباتايتس فيه وحكمته بتهمة الخيانة للدولة العثمانية ومن ثم حكمت عليه بالاعدام وعلى ثلة من اصحابه يعمليت سباتايتس في هذا الموقف انتو عارفين عمل ايه قرر ان يسلم أن يرتبط بالإسلام نفس الطريقة اللي عملها اليهود قبل كده في فرنسا فرنسا ارتبطوا بالكاثوليكية عشان يهربوا من قتل الملك في ليب الأول نفس الموقف حصل عن سبتاي تسفي وأعلن أنه سيدخل في الإسلام هو أصحابه الدولة العثمانية مع أنها عرفة أن سبتاي في غالبا دخل في الإسلام لأنه يريد أن يتقي حكم الإعدام لأنه مش مقول فجأة كده اعتنق الإسلام فجأة كده حب الإسلام فجأة كده اعتقد كل معتقدات الإسلام إلا أنها قبلت منه الإسلام لأنه ده منهجنا فعلا منهجنا أن لو حد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا أبحث عن خلفياته ولا أبحث عن معتقداته ولا أبحث عن داخله ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما بداخله فقبلت منه الإسلام وعافت عنه ولم تقم عليه حكم الإعدام ولا على أصحابه ودخلوا جميعا في الإسلام تظاهرا وسموا حركة أو عملوا حركة سموها حركة يهود الدونمة يعني إيه الدونمة الدونمة يعني الردة الردة عن اليهودية إلى الإسلام كما يكونوا يقولون وفضلوا مسلمين في داخل المجتمع المسلم في داخل الخلافة العثمانية لكنهم كانوا يبطنون اليهودية ويظهرون الإسلام لكن فضلوا معروفين في داخل الخلافة العثمانية يعني مع مرور الوقت خلاص بقى مسلمين عايشين جواه المجتمع المسلم لكن معروف أن هم دولة اللي أصولهم يهودية وهم دولت اللي بتظهر ما بين لحظة وأخرى أذكرهم اليهودية كل يوم أو كل ليلة أو كل كلمة أو كل حوار نرجع تاني مرة لأوروبا خلي بالكم الوضع في خلافة العثمانية يهود الدونمة يفكرون في وطن لهم في فلسطين تعالوا بقى نشوف أوروبا الوضع فيها شكل وإيه في أوروبا البروتستانت اللي ظهروا وكان قائدهم زي ما قلنا مارتين لوثر وكان أول كتابته سنة 1523 1523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 أمور في غاية الأهمية هي أساس المذهب البروتستانتي او المذهب المعترضين من هذه الأمور أن العهد الجديد اللي هو الإنجيل محرف وهذا صحيح هو محرف لكنهم أدخلوا في روعهم أن العهد القديم اللي هي التوراة غير محرفة وهذا باطل التوراة محرفة والعالة تحريف التوراة أشد تحريفا من الإنجيل يعني الاثنين محرفين التوراة لم تكتب الا بعد وفاة موسى عليه السلام بسبعمائة سنة سبعمائة سنة والتوراة في حكم النصارى اسمها العهد القديم وهي احد كتبهم فقالوا لابد من الاعتماد فقط على التوراة وخلي بالك طبعا لفكرة يهودية صرفة الاعتماد على التوراة وترك الانجيل تمام بلمرة واحدة بلمرة اتنين حاجة غريبة جدا دخلوها جوى الدين البروتوستانتي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 احنا طبعا في كلامنا كمسلمين لما نجي نتكلم عن اليهود بشيء من الغلظة والشدة نتكلم وقول صهاينة هم ما عندهمش مشكلة في هذه الكلمة بالعكس هذه الكلمة شرف عندهم يعني ايه صهاينة الصهاينة هم الذين يريدون ان يعودوا الى جبل صهيون في فلسطين وجبل صهيون جبل مبارك عند اليهود يعني الناس اللي عايزة تنشئ وطن قومي لهم في ارض فلسطين زي ما احنا كده نقوله مثلا على طائفة من المسلمين المجاهدين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 ان هم المسيحيون الذين يحرصون على عودة المسيح عليه السلام ومن ثم ينشئون وطنا قوميا لليهود في أرض فلسطين فبيعمل يعمل ايه البروتستانت الصهاينة المسيحيين علشان يرجعوا اليهود إلى أرض فلسطين بدأوا ينشروا هذه الأفكار في أتباعهم ويجمعوا لذلك الأموال والطاقات والقدرات والسياسات والإعلام وكل شيء يمتلكونه لكي ينفذوا هذه الخطة أملاً في نزول المسيح عليه السلام هم لا يفعلون ذلك حبا فقط في اليهود وإن كان اليهود أدخلوا في روعهم أن اليهود شعب مقدس وأنهم الشعب الوحيد الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالى ومن ثم في البرتستانت لا يقرهون اليهود لا يقرهونهم اتخل لبالكم من الكاثوليك والأرثوذوكس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 وبدأت انجلترا تغير من معتقداتها وتغير من قوانينها ومن انساش ان قبل كده ادوارد الاول سنة 1290 ميلادية كان حط قرار بطرد كل اليهود الكفار من انجلترا ايه اللي حصل بعد كده اللي حصل انهم فتحوا من جديد باب الهجرة مش بس للبروتستانس كمان لليهود ايه اللي يحصل بعد كده وازاي اليهود بدأوا يفكروا في انشاء وطن قومي بشكل عملي في داخل فلسطين